Allah-u akbar, allah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 محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله الذي أحيانا وإليه المشوف الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعي يميني نورا وعي ساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك حنانيك يا رب قد عصحس الليل وتنفس الصبح وبانت خيوط النور رويدا رويدا واستيقظت النفوس تتغى وها هي الأشواق في المحراب تسبح بحمدك وتشكر لك فيا موقب الفجر مدة الشغاة ويا شاعر الروض لا تبعدي عسى أن يرفرف حلم الإله لمحو الأثام فقم غردي أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلموا الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه أبو داود والترمذي حقا ما أدمن تلك اللحظات التي يقضيها المؤمن بين يدي ربه في تلك اللحظات تسم الروح في عليائها تستنشق عبير الجنان وتأنس بقرب الرحمة في تلك اللحظات تحلق الروح في الملكوت الأعلى تغترف من ينابيع الحكمة الصافية شوقا إلى تلك الربى الحانية في تلك اللحظات تصبح الدنيا بذهبها ونفائسها معدومة القيمة مهينة القدر والمقدار في تلك اللحظات تقطع تلك النفس المؤمنة كل علائقها الأرضية وقد تحررت من أسار الطين وسحب الشهوات والأهواء فتغرد بنابلها ليومها السعيد ولإشراقة النور فيها من جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض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 ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إقراه في الدين قد تبين الرشد من الغير فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقانا في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاهوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أَلاَائِكَه أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ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 من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وسث فأتم علي نعنتك وعافيتك وسثرك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه أعوذ بك لمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخ وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا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 وأبوء بذنبي, وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا وفي الترمذي عن أنس إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر وذكر الله هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين فهو مرضات للرحمن قمع وإبعاد للشيطان يزيل الهم والغم ويجلب للقلب الفرح والسرور ينور الوجه ويجلب الرزق ويورث صاحبه المحبة والإنابة إلى الله عز وجل حتى بلغ الأمر بأحد سلفنا الصالح أن يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف لما يجدونه من حلاوة المناجاة قال الحسن إذا كان يوم القيامة نادى منات سيعلم الجمع من أولى بالكرم أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يلعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفكون قال فيقومون فيتخطون رقاب الناس قال ثم ينادي مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم أين الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال فيقومون فيتخطون من رقاب الناس قال ثم ينادي منات وسيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم أين الحمادون لله على كل حال قال فيقومون وهم كثير ثم يكون التنعيم والحساب في من بقي وذكر الله شفاء للقلوب من القسوة والغفلة وفرج بعد الشدة به تهم السعابة وتنفري الكروب وتدفع الأحزان والهموم غذاء الأرواح وجلاء الكلوب ونور البصائل وراحة الضمار فيا ربا ها هو قلب من كسر يستسجد بك يطلب عوما ويهلف باسمك فيا ربا يا من جعلت الليل سباة والنهار معاشا وأخواتا يا من أشرقت بنوره الغلمات وانداحت بفضله البركات وانفرجت بتدبيره ورحمته الكربات كن معنا عوما وسندا عطاء ومددا في السلم والمحن في تقلبات الزمن دعوناك يا مستجيب الدعاء ماك في ساعة من صفاء أتيناك في الضعف مستكشرين رفعنا إليك أكفاً الرجاء. اللهم إياك نعم ولك نصلي ونسجد اشرح صدورنا وأنق قلوبنا يا سامع الدعاء يا رب كل أرض وسماء الخلق خلقك والأمر أمرك فاجعل الخطوة في مرضاتك واجعل الكلمة في مرضاتك واجعل الدمعة والبسمة في مرضاتك بك نصور وبك نجول وعن دينك وحبك لا نحول يا صاحب الحول والطور إن نحن خالص العمل وصادق القول اللهم <تصفيق> وأصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلفك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنواء من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 وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا التين وأغننا من الفقر اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء وملكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركك وأن نقترف سوء من أن على أنفسنا أو نجره على مسلم اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمامك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 العظيم ربيع طلوبنا والنور سضورنا وجلا احزاننا وذهبهم منا وغم منا اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا ثنا جهل الذي يضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويثنوه حق تلاوته اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم نَبِهِ الْحُلَم وَأَسْكِنَّا بِهِ الْغُلَل وَأَسْبِغْ عَلَيْنَا بِهِ النِّعَم وَادْفَعْ عَنَّا طَغْوَى الَّذِينَ نَقَمُوا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدلا على البلاء صابرا نسألك, نسألك نفسا بك مقمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضاءك تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا يا حي يا قيوم يا حي يا بديع السماوات والأرض يا فالق الحب والنوى إلهنا وسيدنا ومولانا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا فالق الحب والنوى اصوات ويا عالم الخفيات يا سامع الاصوات ويا عالم الخفيات اذقنا طرب عفوك وحلاوه تمر فتك اذقنا عفوك وحلاوة مغفرتك نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام أن ترحم غربتنا في الكبور وتؤمننا يوم البعث والمشور نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يرام أن ترحم غربتنا في الكبور وتؤمننا يوم البعث والمشور نسأل أن تجعل خير أعمالنا خواتما وخير أيامنا ثبت على الصراط أقدامنا وارحم يوم العرض عليك ذننا ومن كب يوم القيامة نجنا أسر عورا